كان الكلام في شرح الفقرة الثالثة من دعاء أبي حمزة من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك وقد بينا المعنى الإجمالي لهذه الفقرة وقلنا إن كلمة الخير تحتاج إلى بيان أكثر من المقدار الذي اكتفينا به أو ذكرناه في البيان الاجمالي وقد وقفنا على استعمال كلمة الخير في روايات كثيرة. وقد ظهر أن كلمة الخير تطلق على معان مختلفة في الروايات، وأما في القرآن الكريم فقد وردت كلمة الخير وأريد بها. أمور مختلفة أيضا قال تعالى قبل أن نذكر الآيات نشير إلى أن كلمة خير وكلمة الخير تارة تأتي لبيان وصف في الشيء مع قطع النظر عما سواه كما يقال هذا كامل فهذا وصف له مع قطع النظر ما سواه وأخرى يلاحظ وصفه بالقياس إلى غيره فيقال هذا أكمل من ذاك فيستعمل فعل التفضيل الدال على المقارنة وزيادة الصفة في أحد الشيئين عليه في الآخر عليها في الآخر ونحن لا نستشهد بالآيات القرآنية التي فيها وصف شيء بأنه خير بلحاظ مقارنته مع شيء آخر وإنما جمعنا الآيات التي وصفت الشيء بأنه خير بلحاظ نفسه مع قطع النظر عما سوى فمن الآيات قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والظاهر أن المراد بالخير في هذه الآية هو الأعمال الصالحة، ولا يراد به المال أو النعم. ومن الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وظاهرها أيضا إرادة الطاعات والأعمال الصالحة ومنها قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فإن ظاهرها أيضا أن الخير أريد به العمل الصالح وأما الشرف أريد به السوء والسيئات والمعاصي ومنها قوله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا والظاهر من هذه الآية أن الخير أولا لا نجزم بظهور أحد المعاني من هذه الآية ولكن هذه الآية يمكن استظهار معنيين منها المعنى الأول الخير هو العمل الصالح إن تبدو عملا صالحا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا والمعنى الثاني الذي يحتمل أن الآية ظاهرة فيه هو النية الصالحة وربما كانت كلمة تبدو قرينة على إرادة النية فإن النية في نفسها أمر خفي باطن لا يطلع عليه الناس فيحتاج إلى إبداء ومن الآيات قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله والظاهر منها أن الخير فيها هو العمل الصالح ومن ذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خيرا يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى وما تفعل من خير ظاهرها أن المقصود وما تفعل من الأعمال الصالحة وأما فإن خير الزاد التقوى فإن كلمة خير هنا لوحظت وصفا للزاد بالقياس إلى غيره وصفا للتقوى بالقياس إلى, غيره إلى غيرها من الزاد فإن التقوى أفضل زاد وأحسن زاد بالقياس إلى غيرها وهذه قلنا خارجة عن موضع الاستشهاد نحن نريد أن نلاحظ وصف الخير الذي جاء وصفا لشيء بلحاظ نفسه لا بالقياس إلى شيء آخر ومن ذلك قوله تعالى وما تفعل من خير فإن الله به عليم فإن ظاهرها أيضا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 ومن ذلك قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له ظاهر جميع هذه الآيات إرادة العمل الصالح من كلمة الخير <تصفيق> ويظهر من بعض الآيات استعمال الخير في النعم كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فإن الخير هنا ليس بمعنى العمل الصالح وإنما هو بمعنى النعم ومن ذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الظاهر أن الخير هنا يراد به النعم وإن احتمل أيضا أن يكون المقصود بالخير هو المال فإن الإنسان إذا أعطي المال منع ومن ذلك قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم فإن ظاهرها إرادة النعم المشركون وأهل الكتاب لا يحبون أن ينزل الله سبحانه النعم على المؤمنين ومن ذلك قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ظاهر هذه الآية أن الخير مستعمل في النعم فإن صاده خير اطمأن به أي فإن أنعمنا عليه اطمأن إلى النعمة ومن ذلك قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف لكم فيها خير الظاهر أن المراد بالخير هنا هو المنافع لكم فيها خير أي لكم فيها منافع وإن احتملت هذه الكلمة أيضا أن يراد بالخير النعم لكم فيها خير أي لكم فيها نعم ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام لما ورد ماء مديم وسقى لبنتي أيوب فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خيرا فقير أي إلهي رغم كل هذه النعم التي أنعمت بها علي فإني لا أزال محتاجا إليك الفقير هنا لا يقصد به يعني الذي نستظهره أنه لا يراد به الذي لا يملك قوت سنته مثلا أو الذي لا يملك قوت يومه فل المراد الظاهر أن المراد هو المحتاج وحاجة الإنسان إلى الله سبحانه لا تنقطع مهما أنعم الله عليه وقد وردت كلمة خير في القرآن بمعنى المال ومن ذلك قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا فُسِّرَتْ إِنْ تَرَكَ مَالًا وهذا هو الظاهر وفهم أيضا هذا المعنى من قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فقد فسر الخير في هذه الآية بالمال وقد وردت كلمة الخير في مواضع كثيرة يشكل الجزم أو استظهار معنا بخصوصه منها كقوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم وكقوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا والأقرب في هذه الموارد إرادة المنفعه والمضره وإن كنا لا نعتمد هذا الاستظهار لا يرقى إلى حد الاستظهار بل المظنون الأقرب هو هذا وكقوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فإن الأقرب أن المراد بيدك النفع وكقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فإن الأقرب لاستكثرت من المنافع وما مسني ضررا وكقوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب فإن الأقرب فيها فإني أحببت حب المنفعة وإن كان بعض المفسرين احتمل أن يكون المراد من الخير هو الخيل فأني أحببت حب الخيل، وبعضهم احتمل أن يكون المراد المال، فإن قال إني أحببت حب الخير أي أحببت حب المال، ولكن المنفع أقرد من هذين التفسيرين. ومن ذلك قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط فإن الأقرب أن الإنسان لا يسأم من دعاء المنفعه والمصلحة ومن ذلك قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فإن الأقرب أن, الأقرب أن يكون المراد فقد أوتي منفعة كثيرة وإن احتمل أيضا أن يكون المراد فقد أوتي نعما كثيرة ويمكن إرجاع بعضها إلى بعضا ومن ذلك قوله تعالى فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن الأقرب ويجعل الله فيه منافع كثيرة ومن ذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإن الأقرب في معنى الآية أو كسبت في إيمانها ما ينفعها وإن أمكم حمل الآية أيضا على العمل الصالح أو كسبت في إيمانها عملا صالحا ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض فإن العمل الصالح أيضا منفعة وأما قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فالأطرب في معناها إن يعلم الله في قلوبكم نية صالحة إلا أن يقوم دليل من الخارج على بيان الخير المقصود في الآية مثل أن يقوم دليل من الخارج على أن المراد بالخير في الآية هو الإيمان يعني من يؤمن منكم يؤتى خيرا وأما نفس الآية فإن الذي يظهر منها إرادة النية الصالحة وقوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين أنزل ربنا خيرا هذه تحتمل أن يكون المراد أنزل ربنا نعما وتحتمل أن يكون المراد أنزل ربنا منفعة أو منافع وقوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين فإن الظاهر من كلمة الخير هنا الحسن ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا أي ظنوا بأنفسهم ظنا حسنا والنكتة التعبير بأنفسهم مع أن الإنسان دائما يحسن الظن بنفسه فإنما يسيء الظن بالآخرين لعل النكتة هذا التعبير هو أنك إذا سمعت طعنا في بعض المؤمنات فإن هذه المؤمنة التي سمعت الطعن فيها ليست أختك في الإيمان بل هي نفسك فإذا أسأت الظن بها فقد أسأت الظن بنفسك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فالخير ظاهر أو الأقرب أنه بمعنى الحسن وقوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكثى الله المؤمنين القتال ظاهره لم ينالوا خيرا أي لم ينالوا مصلحة سواء كانت المصلحة هي النصر العسكري أو الغنائم أو غير ذلك وأما قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. الأقرب في هذه أن المراد فما أنفقتم من مال. ومثلها قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وقوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وأما قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثم فظاهره ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم مصلحة لأنفسهم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 وقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعלה نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير ظاهره والصلح حسم وإن احتمل أيضا أن يراد والصلح أفضل وأحسن فكلمة الخير في القرآن الكريم وردت بمعاني متعددة ونحن لا ندعي أن هذه الموارد التي جاءت في القرآن الكريم استعملت فيها كلمة خير وكلمة الخير في هذا المفهوم بل من المحتمل أن يكون المفهوم شيئا آخر وإنما طبق على هذه المصادق ومن هنا فما قيل من أن الخير في القرآن الكريم على وجوه أحدها المال كقوله تعالى ان ترك خيرا وقوله ما أنفقتم من خيرا وقوله وما تنفقوا من خيرا أي المال والثاني الإيمان كقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا أي إيمانا وقوله تعالى ولا أقول للذي تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا والثالث الفضل كقوله تعالى وأنت خير الراحمين والرابع العافية كقوله تعالى وإن يمسسك بخيرا وقوله وإن يردك بخيرا والخامس الأجر كقوله تعالى لكم فيها خير أي أجر فهذا قول لا دليل عليه في جميع هذه الموارد ألا أنك عرفت أننا نخالفه في بعض الاستظهارات فبعض الاستظهارات غير ثابتة نعم الظاهر أن قوله تعالى إن ترك خيرا إرادة المام، وأما ولو علم الله فيهم خيرا أي الإمام، فهذا لا يظهر من نفس الآية نعم قد تأتي رواية تفسر الخير الواردة في الآية بالإيمان هذا شيء آخر، وكذلك قوله تعالى ولا أقول للذي تزدرى أعينكم لن يأتيهم الله خيرا، فإن إرادة خيرا إرادة الإيمان من قوله تعالى خيرا في هذه الآية بعيد لن يأتيهم الله خيرا. الأقرب أنه لن يؤتيهم الله نعمة وكذلك الفضل كقوله تعالى وأنت خير الراحمين فإن إرادة الفضل من هذه الآية أول الكلام بل الظاهر أنها للتفضيل إلا إذا أراد من الفضل هذا المعنى التفضيل وأنه أحسن الراحمين وكذلك دعوى أن المراد بقوله تعالى وإن يمسسك بخير وقوله وإن يردك بخير أن المراد هو العافية هذا أيضا أول الكلام فإنه من المحتمل وإن يردك بنعمة ومثلها دعوى أن المراد في قوله تعالى لكم فيها خير أي لكم فيها أجر فلعل المراد لكم فيها مصلحة فهذه الكلمات مبنية على مجرد الدعاء ولا يمكن الركون إلى مثل هذه الكلمات وإن ذكرها بعض المفسرين ليس منا هذا المفسر وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام تفسير للخير سئل ورد أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخير ما هو هذا الذي نبحث عنه مفهوم الخير ليس مصداق الخير فقال ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك فإن أحسمت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلا لرجلين رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة ورجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل الشيخ ميثى ابن ميثم من البحراني من مفافر هذه البلاد متوفرة سنة ستمائة وتسعة أن يكون في هذه البلاد آلم بهذا الوزن على قلة عدد أهلها وعلى بعدها عن الحضارات أو معاهد العلمية ووجود العوائق فإنه فإن البلاد كانت ولا تزال جزيرة ولكن كانت معزولة بالبحر والذي يتمكن من الهجرة عبر البحر أقل عددا من الذي يتمكن من الهجرة على اليابسة رحمه الله قال في شرحه لنهج البلاغة في ذيل هذه الكلمة قال الخير في عرف العامي هو كثرة المال والقينات الدنيوية المقتنيات الدنيوية لعله وفي عرف السالكين إلى الله هو السعادة الأخرىية لاحظوا إلى هنا إنما يذكر مصاديق حتى المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس بيانا لمفهوم الخير بل هو بيان لمصاديق الخير ليس الخير أن يكثر مالك يعني لعل المقصود قبل أن نأتي إلى كلمات شرح الشيخ نبين ما جاء في الرواية ليس الخير أن يكثر مالك وولدك هذا الجواب بهذا المقدار ليس مبينا لمفهوم الخير بل هو ناف لبعض المصاديق عن أن, أن تكون مصداقا للخير كثرة المال ليست من مصاديق الخير كثرة الولد ليست من مصاديق الخير طيب ليست من مصادق الخير عند من؟ في الشارع أو في العرف إن كان المقصود في العرف فهذا ليس بصحيح لأن العرف يرون كثرة المال وكثرة الولد من أعظم مصادق الخير الصحة الملك أيضا الجده يرونها من مصادق الخير على أي حال العرف يرى هذا من مصادق الخير في الشرع لا يعد هذا من مصادق الخير أيضا ليس صحيحا لم لأن معنى هذا أن من ترك مالا لا يوصي لأن الآية قالت إن ترك خيرا الوصية وهذه الرواية تقول هذا ليس خيرا فإذا المال وإن قل فهو خير في الشرع إلا أن يقال إن الآية ناظرة إلى الخير العرفي وهذا ناظر إلى الخير الشرعي لإصلاح بقاء كل واحد من النصين على حاله ولكنه مجرد, مجرد احتمال وليس مبنيا على أساس علمي فهذه الرواية ليست ناظرة إلى نفي الخير عن كونه م... إلى نفي كون كثرة المال من مصاديق الخير في الشرع. إذن ما هو المقصود؟ المقصود يعني الذين دائما. المقصود عند الإمام بالنسبة لهذا النص. المقصود بالآية القرآنية عند الله سبحانه وعند من علمه الله ولكننا ندرس هذه النصوص على مستوى الاستظهار ما لم يكن النص صريحا فإننا ندرسه على مستوى الاستظهار الظاهر من هذه العبارة أنه عليه السلام يريد أن يقول ليس المصداق المهم الذي لأجله ينبغي أن يسعد الإنسان ليس المصداق المهم من الخير هو كثرة المال المال خير وإن قل وكثرته خير كثير ولكن لا ينبغي أن تكون همتك ولا ينبغي أن يكون ما تطمح إليه وما ترغب فيه هو كثرة المال ليس هذا الخير هو المصداق أكثر أهمية لذوي النفوس العالية. هذا هو المقصود أي الظاهر من هذه العبارة. ليس الخير أن يكثر مالك يعني ليس ليست كثرة المال بالمصداق المهم للخير. وولدك وليست كثرة الولد أيضا بالمصداق المهم للخير من علت همته ينبغي أن يكون المصداق الأكثر تحريا من مصادق الخير بالنسبة إليه هو أن يكثر علمه ولكن الخير يعني ذلك المصداق الذي ينبغي أن تعده خيرا كثيرا هو كثرة العلم وهذا بيان لقوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك ها هنا في هذه الفقرة وأن تباهي الناس ليس المقصود بالمباهات المفاخرة في الدنيا فإن المفاخرة في الدنيا رياء أو عجب فهذا غير مقصودا لأن هذا أمر مذموم ليس خيرا أصلا فضلا عن أن يكون أعلى مصاديق الخير بل هذا شر وإنما المقصود أن تباهي الناس بعبادة ربك يوم القيامة أو أن تكون نعبر بتعبير الفلاسفة هو إن كنا لا نحب تعبيراتهم أن تباهي الناس بالقوة بعبادة ربك نعبر بتعبيرهم ثم نفسره إذن لو لم نعبر لكان خيرا أي أن تكون مؤهلا لأن تباهي الناس بعبادة ربك وإن كانت مباهات الناس الفعلية عملا مذموما ولكن أن تكون قادرا على مباهاتهم بعبادة ربك يعني المقصود أن, أن تنافس الناس وهذا أيضا كالتفسير لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات فإن المقصود فإنه لا يراد باستباق الخيرات هو التسابق الحقيقي الظاهري فإنه ضرب من الرياء وإنما المقصود هو التسابق بالقوة أو قل أن يكون قادرا على المسابقة لو كانت المسابقة جائزة وإنما قلنا لا يراد المعنى الظاهر من الآية باعتبار أن المسابقة ليست الوصول أسبق من الغير بل إظهار ذلك وإعلامه للناس فالذين يعدون مثلا مئة متر لو تمكن أحدهم في المسابقة أن يتسابق معهم بشكل مخفي بحيث لا يراه أحد لا يقال إن فلانا تسابق مع المتسابقين وإنما التسابق هو المسابقة في الظاهر وحيث إن الخيرات لا يطلب فيها المسابقة الظاهرية فإذا المقصود بالمسابقة معنا غير المعنى الظاهر لا بد أن يؤول إما بسلب هذه الخصوصية التي أخذت في مفهوم المسابقة أو بإرادة المسابقة بالقوة أي لو أنه سمح أذنا بالتسابق الظاهري فإنه يكون أسبق لو جاز العمل مع إظهار النية لكان مؤهلا لأن يسبق وكان مؤهلا لأن يباهي وأن تباهي بعبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلا لرجلين رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها اعتبار ان الله يحب التوابين فهو يتداركها بالتوبة ورجل يسارع في الخيرات فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغثرة من ربكم اذا اذا كان هذا هو المقصود يعني بحسب الظاهر من هذه الفقرة فلنأتي إلى كلام الشيخ ابن ميثم رحمه الله فلننظر هل تكلم حول هذا أو إنه حاول تفسير كلام الإمام بمعنى آخر قال أقول الخير في العرف العامي هو كثرة المال والقينات الدنيوية وفي عرف السالكين إلى الله هو السعادة الأخروية وما يكون وسيلة إليها من الكمالات النفسانية وربما فسره قوم بما هو أعم من ذلك وقد نفى عليه السلام أن يكون الأول خيرا وذلك لفنائه ومفارقته ولما عساه أن يلحق بسببه من الشر في الآخرة وفسره بالثامي وعد فيه كمال القوى الإنسانية فكثرة العلم كمال القوى النظرية للنفس العاقلة وعظم الحلم كمال القوة العملية وهو فضيلة القوة الغضبية ومباهات الناس بعبادة ربه أي المفاخرة بها بالكثرة والإخلاص وحمد الله على توفيقه للحسن واستغفاره للسيئة وذلك من فضائل القوة الشهوية وكمال القوة العملية هو اتجه رحمه الله اتجاها آخر في تفسير النص ولكن على أي حال الخلاف معه لا يمس حديثنا لذلك لا نريد أن نعلق على ما قال قال ثم حصر خير الدنيا في أمرين وذلك أن الإنسان إما أن يشتغل بمحو السيئات وإعدامها ويتدارك فارط ذنوبه فيعد نفسه بذلك الاكتساب الحسنات أو يشتغل بإيجاد الحسنات فيها ولا واسطة من الخير المكتسب بين هذين الأمرين. وكلمة الخير. قد اختلف الفلاسفة في تحليل معناها ولهم في تحليل معنى الخير كلام طويل لا نريد أن نخوض فيه ولكن أردنا التنويه على ذلك لأجل التنبيه على ما سننقله إن شاء الله عن السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان فإنه تكلم بكلام طويل في تحليل معنى الخير وحيث إنه صاحب مشرب فلسفي فإنه يمكن أن يقال إنه تأثر في بسط الكلام في تحليل معنى الخير بالفلاسفة وإن كان ما ذكره رحمه الله يرجع إلى سعيه لتفسير وتحليل معنى الخير مستندا الى اسس قرآنية وليس الى اسس فلسفية فلأجل هذا لأجل الجانب الثاني ننوي نقل عبارته رحمه الله وأما الجانب الأول الجانب الفلسفي فإنما نحن يعني نوجه كلامه بأنه أوجد الداعي في نفسه فقط من أجل تحليل كلمة الخير لاحظوا مثلا ما قاله الفاضل المازندراني في شرح بعض الأحاديث التي ورد فيها لفظ الخير ابتدأ أولا بنقل كلام القرطبي قال القرطبي قيل الخير شيء من أعمال القلب نوراني زائد على الإيمان وغيره من الصفات المرضية يدل على ذلك ما في حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مثقال ذره فإذا لا بد أن يكون الذي في قلبه شيء زائد على لا إله إلا الله وهو الإيمان وهذا ليس من العمل وإنما هو صفة وهذه الصفة وإن كانت قليلة جدا إلا أنها توصف بأنها خير قال رحمه الله الفاضل المازندراني، وقيل الخير هو الموجود وإطلاقه على غيره هذا كلام الفلاسفة الخير هو الموجود وإطلاقه على غيره إنما هو بالعرض وهو ينقسم إلى خير مطلق كوجود العقل لأنه خير محض لا يشوبه شر ونقص وإلى خير مقيد كوجود غيره من الذوات والصفات أقول بعد أن نقل التفسيرين أقول الحق إن الخير كلي يندرج تحته جميع الأعمال الصالحة كما يدل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا فإن صغيره كبير وقليله كثير ويؤيده ما في طرق العامة يخرج منها أي من جهنم قوم لم يعملوا خيرا قط وهؤلاء الذين ليس معهم إلا الإيمام وهو وزير العقل ثم انتقل إلى بيان معنى الوزر هل هذا التفسير مرضي للخير الخير كلي يشمل جميع الأعمال الصالحة كلي يندرج تحته جميع الأعمال الصالحة هل هذا تعريف صحيح الجواب قد عرفت مما تلوناه عليك من الآيات القرآنية أن الخير أعم من ذلك وأن هذا المعنى هو أحد معاني الخير كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة أي العمل الصالح ولكن الخير يأتي بمعنى غير الأعمال الصالحة مثل النعم ونبلوهم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة كما إن الخير يطلق على المال إن ترك خيرا أي المال وليس هذا عملا صالحا لا يراد بهذه الآية أن المسلم إذا ترك عملا صالحا فالوصية تجب عليه الوصية لا تجب عليه الوصية إذا ترك عملا صالحا ولم يترك مالا هب أن رجلا مسلما لم يترك مالا ألبته كما لعله ينقل عن بعض العلماء كالسيد محسن الحكيم رحمه الله فإنه ينقل عنه أنه قسم ماله على ورثته قبل أن يموت ومات وهو لا يملك شيئا فهذا لا يجب عليه أن يوصي باعتبار أنه لم يترك مالا ولكن يجب عليه أن يوصي بمقتبة تفسير الفاضل المازندراني رحمه الله لأنه ترك عملا صالحا هذا غير مقصود جزما والحمد لله رب العالمين